يا من قطعه القوم ويسارك ويمنع يا ابو فاضل ويحلال العتق وياك ايه يا من قطعه القوم ويسارك ويمنع يا ابو ويحلال العتق وياك شلون تخلي هاي العيلة بهي هل الو ما واحد يحميها غارت هاي من قلب الديره خوي اخويا يا اخويا اقدر اجمع طالي ولا حرمه غريب وما الي حاضر تنظر الحالي بين النار وبين العسكر صرت اجمع اطفالك قدام اي والله تقبل شي منك يا خويا يا تقبل شي منك يا خويا <ترضى> يا <بهاي> اضل <أبال> من بعع عينك من دموع عداي عفتني دار غرب <خلط> ولا ولي ويا اتلفت ما واحد يمي شاركني بلوعات وهمي. وانك ناكل يوم يقوحب. اتلفت ما واحد يمي شاركني بلوعات وهمي. ايه. يا عباس هذا اللي علي مكتوب. يا عباس علي مكتوب اضل بالغربه وان جعل النهر مصيون والايتام تركوا غدت من كل صوب والقدر فقدت والياه بس عين وخال بترعى يا اخويا شلون في اللي طال الليل يا يا هو يا خويا شلون بين السلم صرنا وبين دارو خير. هذا اليلي جنع ليانا منه ليحرسنا ويحمينا. ايه انا بنتلم حاجي انا بنت يا ججر تجمع لجلك وهمي اخويا كل قلبي وهمي على فقدك يا الحجاده بضعني على فقدك يا الحجاده بضعني عندك وجاني يودراك وجمر فدك والجاين رحت عني يا بور فاضل وجايني الشمر وابنى عرشب خضر عليك يا الشمر وابنى عرشب خدريك لا ولا هل على البدله واللي ولا هل يرات الموت يفيني ولا هل للمصيبه اللي جرت وطب علي يا عالم اللي جرت بالضياع باب الدار ان شاء الله اجركم عليها نحضيها الحوائجكم زينب الكبرى